صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولأملا ينهم ولا فليبتكن آذان الأنعام ولا فليغيرن ولا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خَسِرَ خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إِلَّا غرورا أولئك مَأْوَاهُمْ جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا, تقوموا ليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عليما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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم, ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تلووا أَوْ تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نزل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ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 وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسى لا النَّاسَ الناس ولا يذكرون الله قَلِيلًا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله رفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك ثم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك, أولئك سنؤتيهم سناتيهم اجرا عظيما الله السلام عليكم ورحمه الله